ويقولون حجرا مهجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعله هباءا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 وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت عن رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله مثبت قلوبنا على دينه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة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 ما كانوا هؤلاء كشر ما كانوا وأضلوا سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراه فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا رناهم تدميرا وقُوم نوحٍ لما كذب الروس لا غرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادم وثمود وأصحاب الرس وقرن بين ذلك كثيرا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 يتخذونك الاهزوا الا هذا الذي بعث الله رسولا ان كذا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهارا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أنسجد لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ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 والذين يبيتون لربهم سجده وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين تقيا إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات حسنات مستقرة ومقامة